السلام عليكم ورحمة الله في صوت ان شاء الله السلام عليكم طيب هل الصوت وضح يا اخوة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 وسددا على طريق الحق خطانا وخطاكم وتبوأتم من الجنة منزلا آمين طيب هل الصوت واضح إن شاء الله ولا منخفض طيب الان يا اخوة ان شاء الله الصوت واضح الان طيب هل واضح الان طيب الحمد لله رب العالم بارك الله فيكم انا في اليوم ان شاء الله تعالى موعدنا مع شرح الاربعين النووية للامام النووي أبا الزكرية يحيى بن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى نعم. وموعدنا مع الحديث الرابع عشر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الجوامع جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحديث الذي معنا اليوم هو حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم مرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة هذا حديث عظيم وأصل من أصول الدين وكما وكما علمنا أنه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وأخرجه غيرهما فأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، ولكن من طريق عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية فيها لا يحل دم رئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنا بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس واختلفت الروايات والألفاب وكلها تؤدي إلى المراد كما بينت أن هذا الحديث أصل عند أهل السنة والجماعة في بيان ما يكون للمسلم من حق وما يكون عليه من حقوق فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يخبروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث أي أن المسلم محرم دمه وهذا أصل المسلم محرم دمه كما ذكر من إحدى الخصال الثلاث أنه النفس بالنفس والسيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة فإذا نظرنا إلى هذه الأصول التي من لم يحققها من المسلمين قتل أو استبرأ دمه فإن هذه تقع على المال وتقع على النفس وتقع على العرب، لذلك أهل العلم بينوا عظمة هذا الحديث وأن دماء المسلمين. محترمة. كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إن دماء المسلمين محترمة وأنها محرمه لا يحل انتهاكها إلا بهذه الثلاث فأول ما يحل به الدم الثيب الزاني وهذا ننظر إلى تعظيم هذه الحرمة لدماء المسلمين الذين ظهروا يقتلون المسلمين في كل بقاع الارض ويسمون انفسهم مسلمون فمن قتل مسلما بغير وجه حق دخل النار لانه قتل نفسا حرمها الله تبارك وتعالى وأن هذه الثلاث خصال هي حق الإسلام التي يستباح بها دم من شهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والقتل يكون بواحدة منها اي اذا افرد اصل او امر من هذه الامور الثلاث هذه الامور الثلاث اذا افردت او جاء مثلا بالثيب الزاني فقط وجب قتله ليس شرطا ان تجتمع مع هذه الثلاث وأول هذه الأمور الثيب الزاني الثيب الزاني, الزاني. والمراد بالثيب المراد بالثيب من تزوج ووطئ في نكاح صحيح ثم بعد ذلك زنا فإنه بعد ذلك زنا فهنا الذي يكون فيه محصنا سواء للرجل أو المرأة تقتل أو يرجم يرجم حتى الموت وهذا حد من حدود الله تبارك وتعالى فالثيب الزاني كان هناك آية نسخت في حد قتل الثيب الزاني التي فيها والشيخ والشيخة طيب دارك دارك. طيب ف ادمو المحصن او ما يعرف بالثيب الزاني حتى الموت هذا الذي من الله عليه وكان قد تزوج فليس ما فعله بعد زواجه كقبله فمن كان قبل زواجه يجلد ومن كان بعد زواجه يرجم وتكلم أهل العلم حول هذا الأمر حتى جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال قال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 يؤمر بالنساء فتحبس طيب حاضر. يؤمر بالنساء فتحبس النساء الزواني إلى أن يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا هذا كان قبل ثم جاء حديث بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام أي من كان وقع في الزنا قبل زواجه وإحصانه جلد مئة وتغريب عام هذا للرجل وللمرأة وقيل في المرأة أنها تغرب عام في مكان يعلمه ولي الأمر وتحبس فيه لا تخرج منه هذا هو التغريب للنساء أما التغريب للرجال فيخرجون من البلد عاما مع الجلد مع الجلد فالبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم بعد أن يجلد المئة يرجم وهذا الحديث أخذ بظاهره جماعة من العلماء وأجبوه وقال الطائفة منهم إن كان الثيبان شيخين رجما وجلدا وإن كان شابين رجما بغير جلد لكن ذنب الشيخ أقبح وإنه زنا وقال به بعض أهل العلم وبعضهم تكلم في الحديث بأنه لا يصح رفعه وقد تكلم بذلك الإمام أحمد وإسحاق رحمهم الله تبارك وتعالى فالمعروف عن هذا الأمر أن من وقع في الزنا قبل الإحصان أو لم يكن ثيبا يجلد وإن كان ثيبا فيرجم لذلك جاء الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحل الدم هنا دم المسلم يحل هنا إذا زنى وهو ثيب سواء كان رجلا أو مرأة وهذا حد من حدود الله تبارك وتعالى نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثيب الزاني والنفس بالنفس النفس بالنفس وهذا حد القصاص الذي أمر الله به في كتابه كما قال الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وكما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن قتل عليه القصاص ولكن بعض أهل العلم استثنوا من ذلك بعض الأمور وهي عليها خلاف كبير وأوردا وأوردا بعضها الإمام ابن رجب رحمه الله في شرحه ولا بد أولا لتحقيق هذا الشرط المكافأة أي لا يقتل المسلم بالكافر كما جاء في الحديث ولا الحر بالعبد وهذا أكثر مذهب الشافعية عليه فالشرط هنا المكافأة لأن هناك ما يكون فيه هديات وغير ذلك لذلك قال بعض أهل العلم إذا قتل الحر عبدا فإن أكثر العلماء على أنه لا يقتل به وإن كانت في أحاديث أو في الأحاديث التي وردت بعض الأقوال لكن أخذ به البعض في إذا قتل العبد بالحر لا يقتل الحر وكذلك الوالد إذا قتل ولده لا يقتل إذا قل قتله ولده لا يقتل وبعض أهل العلم كما قال الإمام مالك رحمه الله قال إن تعمد قتله تعمدا لا يشك فيه فإذا تعمد في قتله تعمدا قتل به، وكما بينت ألا يقتل مسلم بكافر، كما جاء في الحديث وهو في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقتل مسلم بكافر وأيضا بعض التفصيلات ذكرت والاختلاف في أمور مثل هذه لأن حرمة النفس عظيمة الله تبارك وتعالى كرم بني آدم وجعل طيب خيرا إن شاء الله وجعل قتل النفس محرما فأوجب القصاص لألا يكون الأمر فوضى لكل من قتل نفس أو فعل شيء بدون أمر من الله تبارك وتعالى لذلك الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كنتب عليكم القصاص في القتلى فهذا ينبئ على نزاهة هذه الشريعة وما يكون فيها من احترام النفس البشرية سواء كان في دمه او في عرضه أو في ماله أو غير ذلك فالأمر يدور على حرمة دم الإنسان مطلقا إلا كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بإحدى ثلاث وما يكون في غيرها فلا وهذا حجة على الذين يقتلون النفس بغير ما أمر الله به ويقتلون المسلمين بدعوى فاسدة أو يقتلون المسلمين بهدف أو بدعوى الجهاد أو غير ذلك فالذي يقتل مسلما مأواه النار ولا يحل وهنا التجديد لا يحل دم امرئ مسلم فالتحذير شديد الذي يقع فيه هو في النار لأنه خالف. ما أمر الله به وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في فعل ما حرم الله وذلك أيضا يدخل فيه تكفير المسلمين لأنه إذا كفره استحلى كل شيء دمه وماله وعرضه فهذه الثلاثة أمور تجتمع في أمر وهو أنه يستحل كل شيء فيقتله أو يستحل عرضه أو ماله أو غير ذلك. فهذا حديث. لو فهمه المتنطعون او الذين يأخذون بظاهر القول او بزخروفه فسيتغير الامر قال والنفس بالنفس، لذلك جعل القصاص كما قلنا، وهذا هو الأمر الثاني بعد. العرض بعد العرض فبدأ بالثيب الزاني الذي وقع في هذه المصيبة ألا وهي الزنا التي هي من الكبائر فإن كان كما بينت منذ قليل محصنا فيرجم حتى الموت وقصة المرأة التي ظلت سنتين تتردد على النبي صلى الله عليه وسلم ليطهرها من الزنا فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجم إلا بعد أن انتهى رضيعها من الرضاعة رحمة حتى قال صلى الله عليه وسلم لو وزعت توبتها على عليكم السلام عليكم. لو وسعت أو لو وزعت توبتها على أهل الأرض لو وسعتهم لو وسعتهم فكان في القصاص عبرة وكان فيه أيضا رحمة بهذا الذي فعل هذا الأمر في أنه من عجلت له العقوبة في الدنيا وزيحت عنه في الآخرة وهذا مما من الله به علينا ثم قال بعد ذكري الأصلين ذكر أمرا آخر ويوجب فيه القتل وهو التارق لدينه المفارق للجماعة وكم نرى من جماعات ظهرت وفرق كثرت وانتشرت خالفت منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وزعموا أنهم على حق وهم أشر الناس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فالذي يترك دينه دينه أو يترك الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه في حل من دمه أي أنه ليس له شأن وأنه مستحل الدم والأحديث والآيات في الجماعة وعدم الفرقة وغير ذلك كثيرة ولو تكلمنا عن هذا لطال المقام وإنما نذكر فقط لعل قومي يعلمون وعليتهم يعلمون وكما أخرج كثير من أهل السنن أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حول هذا كما أخرج الترمذي رحمه الله في كتابه الفتن من سننه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما خطب في أصحابه وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالسا قال أصيكم بأصحابه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفش الكذب حتى لا يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بوحه من أراد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة من سرته حسناته سأته وساءته سيئته فذلك المؤمن فذلك المؤمن هو حديث صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بأصحابه ومن بعدهم ثم ذكر الكذب الذي تفشى بعد ذلك فحذر من قلوب الرجل بالمرأة ثم ذكر ملازمة الجماعة وعدم الفرقة والفرقة بضم الفاء من الفرق والتي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها في 73 فرقة كما جاء في الحديث في آخره وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قال ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابه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 فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعات على أبواب جهنم أعذن الله إياكم منها أو من حرها دعات على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والشاهد هنا تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت عض على أصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك فهذا اللفظ أخرجه مسلم رحمه الله وفيه بيان عظيم لأمر الفرقة الضالة عن السلفية المحضة والتي أخذوا هذه الفرق أخذوا الفرقة عنوانا لهم وسبيلا لهم ونهجا لهم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا كما قال الله تبارك وتعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإي يقولوا تسمع لقولهم اللهم استغفر فالأمر باللزوم الجماعة وعدم الفرقة من من الأمور المهمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه جميعا هذه الأمور فالتارك لدينه المفارق للجماعة يجتمع أمرين في هذا القول وهو الذي خرج عن الإسلام وارتد وهنا يقتل أو الذي خرج عن الجماعة وجحدها واستنى بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يستتاب فإن لم يتوب يقتل لأنه سار على ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لذلك في هذا الحديث العظيم حديث حذيفة لما سأله عن هذا الدخن قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر وهذا الآن حاصل وغيره من الأوقات التي ظهرت فيها الخوارج الجهمية المعطلة و الروافض الملاعين وغير ذلك ممن انشقوا وتفرقوا عن منهج اهل السنة والجماعة ولا بد لأهل العلم ان يتصدوا اليهم لانهم يريدوا ان ينشروا مذهبهم الفاسد بين المسلمين والحرص على الجماعة من الدين الله. كما قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أمر من الله تبارك وتعالى بالتعاص بالاعتصام والتمسك بحبله تبارك وتعالى وقيل الحبل هو القرآن وقيل هو الدين، وقيل هو السنة، فالتمسك بحبل الله تبارك وتعالى يعصم يعصمك من الفتن، ومن الخروج، ومن القتل، فيجعل لنفسك مكانة. فعليك بالجماعة في أي وقت وفي أي مكان والجماعة ليس بالكثرة ولو شخص واحد كما جاء في آخر الحديث لما قال فإن لم أجد أو فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام أي خلا المجد زمان من هذا ليس هناك جماعة مطلقا ولا امام مطلقا والدنيا فوضى وكثر الهرج وكثر الزنا وغير ذلك من الفواحش ففي ذلك الوقت عليك باعتزال تلك الفرق كلها امر بالاعتزال فان العزلة واجبة إن لم تجد وهذا لا يتحقق إلا في آخر الزمان وقت قيام الساعة وإلا فالجماعة قائمة بأمر الله تبارك وتعالى فاعتزل تلقى الفرق كلها ولو أنت عضى على أصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك فجعل في هذا الصحابي وكأنه جماعة وحده وكأنه جماعة وحده عليكم السلام ورحمة الله فلزوم الجماعة مهم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال التارك لدينه المفارق للجماعة من ترك دينه فاقتلوه ومن بدل بدينه كما جاء في الحديث فاقتلوه الذي يبدل دينه، الذي يبدل دينه. والمفارق للجماعة جماعة المسلمين التي أمرنا أن نسير عليها ونعدم ولا نخرج عليها ولا نأتي بجماعات، ولكن هي جماعة واحدة لا جماعات، ليس في الدين جماعات، وليس هناك أحزاب، وليس هناك غير ذلك من فرق وغير هذه الحزبيات الممقوطة إنما هي جماعة واحدة ولما سئل بعض السلف عن معنى أهل السنة والجماعة قالوا هي كلمة ليس لها معنى إلا أهل السنة والجماعة فسموا بأهل السنة لأنهم ساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم واقتفوا, واقتفوا سننه وأثره. وسموا بالجماعة لأنهم اجتمعوا عليها. فكان الأمر في ذلك نعم كان الأمر في ذلك أنهم يسيرون على ذلك. لذلك أذكر أن الإمام إسماعيل الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة أهل الحديث عقيدة السلف أصحاب الحديث تكلم في هذا الأمر في عقيدة السلف أصحاب الحديث وأنهم جماعة وهم أهل السنة والجماعة الفرق الناجية المنصورة يوم القيامة نسأل الله أن يجعلنا منهم وجعل في ذلك بأنه قال في مقدمة كتابه بأنهم يوالون فيها أي في هذه العقيدة ويكفرون بها ويبدعون بها كل من جاء في ردهم أو في طعنهم أو في انتقاصهم وهذا منهج السنة الغراء فهذا حديث عظيم بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الفوائد الأمور الكثيرة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يسير عليها ويفهم هذا الحديث جيدا فنسأل الله أن اجعلنا من الذين يجتمعون على الخير واجعلنا من أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية المنصورة يوم القيامة وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية إنه تعالى جواد كريم والحمد لله رب العالمين وإن شاء الله تعالى أقف عند هذا في هذه المحاضرة إن شاء الله عز وجل بارك الله فيكم ونفع بكم والحمد لله رب العالمين ويا. طيب أخي زهير آه, أحد إن شاء الله تعالى سيقرأ فيكم بارك الله وعليكم السلام فيكم بارك الله نفع الله آمين طيب الحمد لله رب العالم